من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا خرتنى فيقول ربي لولا خرتنى إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون